وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مسمى أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارِ خلقكم من نفس وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنْزَلَ لكم من الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجِ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 إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان ضرور دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله يضل عن سبيله قلت تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أم من هو طالت آناء الليل ساجدا وقائما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 لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدنيا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يوفى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ قُلْ إِنِّي عُومِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ وامرت لان اكون اول المسلمين قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله اعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه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 عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلينفسه ومن ضل فانما يضل عليها وما انت عليه بوكيل الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها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 وبدى لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الياس ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما, قال إنما أوتيته على علم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 أو تقول حين ترى العذاب لو أن, لي كرة لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكذرت وكنت من الكافرين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 اعبُدُوا أيها الجاهلون ولقد أُوحِيَ إليك وإلى الذين من قبلك لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهُ فَعْبُدُوا أَكُم مِنَ الشَّاكِرِينَ وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويه بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ من فِي السَّمَاوَاتِ ومن فِي الْأَرْضِ إِلَّا من شَاءَ اللَّهِ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا aan de ene de andere kant de andere kant de andere kant de andere kant de de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 يتلون عليكم آيَاتِ ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كَلِمَةُ العذاب على الكافرين قيل دخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت, وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم سلام عليكم طب فدخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم اجر العاملين وترى الملائكة تحافين من حول العرش يسبحون يسبحون بحمد ربهم وقضي بينه بالحق, بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.